بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغوا فإذا هو ذاهر ولكم الرجل لما تقفوا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ألع عبداه وزعه يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المجلسية بالقسم العربي على إسلام الإسلام أن يقدم لكم هذه المادة <تصفيق> السلام عليكم صاف جيد أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله الصلاة والسلام عليكم سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغرب المخجلين. وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محلثاتها كل محلثة بدعة وكل كدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما قل وتفاء خير مما كثر وألها ثم أما بعد اليوم في درسنا الثاني لشرح مثل ورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى وقد ذكرنا بالأمس ومهدنا ببعض مبادئ ذلك العلم الشريف وقر لنا بيوم نتف نيسيرة ثم نشرع في المتن بحول الله تعالى والمسألة الأولى وهي فضل علم أصول الثق لا شك أن كل علم يستند فضله من المعين الذي يستمد منه مسائله فتجد كل العلماء في كل الفنون يقولون أن لعلمهم المزية والفضل على غيرهم من العلوم لحسب متعلق ذلك العلم فتجد المفسرين يقولون أن التفسير هو أشرف علم لأن موضوعه كلام الباري تعالى فتجد المحدثين يقولون أن العلم الحديث هو أجل العلوم بأنه يتعلق بالوحي الثاني الذي هو السنة ومتجي حاكمة على القرآن مفسرة له ومتذلك علماء الفقه يقولون بأنه به طبيع الدنيا والدين لأن عمله منصب على الفروع وكذلك المناطقة يقولون لان علم لا موضوعه صيانة العقل عن الزلل العقل هو مناطق التكليف فعلم علم المنطق فجعلوا العلوم وهكذا اما علماء الاصول فقالوا لما كان الدين جاء لحفظ الشرع ولحفظ العقل فان فضل علم اصول الفقه انه جامع بين المعقول والمنقول كذلك قال هذا الذي قاله ابن جزي الكلبي في كتابه سلم الوصول الى علم الاصول وهو يعتبر المثل الاول عند المالكية للمكدئين ويواجه الورقات ويوازي عندهم ذلك الكتاب فقال فضله من ذلك الوشح انه يجمع بين المعقول للمبارئة العقليه فلونا نذكر بالامس اننا قلنا ان من استمداد ذلك العلم انهم قالوا يستمدوا من علم الكلام فقال يستمد من المعقول والمنقول لأن مدته هي الأحكام الشرعية أو الأدلة الشرعية كما قلنا بالأمس في موضوع أصول الشرع. فهذا صدده من الأمور التي تهم الله في ذلك الصدّد معرفة فائدة تعلم. وصول الثقة من الفائدة التي تحصل للطالب حين يتعلم ذلك العلم الجديد؟ المصنفون تختلف عباراتهم في ذلك الفرد لكن باستقراء كلامهم لا تخرج عن خمس أو ست ثوائد لذلك العلم أي التي تنتج عن دراسة علم وصول الفقه الأول منها التوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية الضم بها من الأول والتوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية عملية ليسق أو الظن بها لاستنباطها من أدلتها التفصيلية ثم الأمر المهم ومعرفة كيفية استخراجها إذا توصل إلى معرفة الأحكام الشرعية أو الظن بها ومعرفة كيفية استخراجها هذه التي يسميها القرافي اقتباس الحكم من الدليل كأن الدليل شجرة والحكم ثمرة فالمجتهد المطلق أو المذهبي أو حتى الفقيم هو الذي يقتلس الحكم من الدليل فالدليل يعرف الناس فالعام يقرأ سورة الإخلاص أما المجتهد فيستخرج من سورة الإخلاص الله به عليم شيخ الإسلام سمح في تسير الإخلاص أكثر من مجلد في الكلام عليها، بينما يحفظها الصبيان. فهذا هو اقتباس الأدلة. الأمر الآخر معرفة أحكام الوقائع والنوازل المستجدة. معرفة أحكام الوقائع والنوازل المستجدة وإعفاءها الحكم الصحيح. كما سأل البنوك في عصرها كمسائل الاسمساخ حاليا فأفصال الانابيب مثلا ونحو ذلك فالحكم على الذي هذا يسمى ثقه النواهل يدرس في العرب الجامعات ثقه النواهل تلك المستحدثات لا يستطيع من ليس له إمام بعلم الاصول أن يحرك فيها ساكنا ويبدأ رأيا الفائدة السابقة أن معرفة وصول الفقه تظهر لنا مقاصد الشارع مما يؤكد كمال الشريعة وصلاحيتها بكل زمان ومكان وصول الفقه تظهر لنا مقاصد الشارع الشيء الذي يؤكد كمال الشريعة النقطة أن علم أصول الفقه هو واحد من أهم العلوم الخادمة لكتابة السنه التي يحتاجها المجتهد لا يصح المطلق على مجتهد ما وصل الاجتهاد ما لم يكن أصولياً قال شيخ الإسلام وكل مجتهد الأمة أصوليون في الأساس ذلك العلم من أهلات الاجتهاد مثلها العلم بالتفسير والسنة واللغة ونحن ذلك يجب أن يكون علما بالأصول الشائدة الخامسة اننا من خلال دراسه اصول الفقه نتعرف على مناهج العلماء ومسالكهم من في الاجتهاد ذلك يثمر في نفس المتعلم ان احكام الفقهاء لم تكن عن هوى ولا من التشهي البعض يمزأ بالعلماء يقول قال ابو حنيفة ينقض أماذا قال لا تنقض أو العكس لأنه أظن أنما استلاح العلماء انه هو عن التشهي والهوى كما بعض المعاصرين أنه يختلف من اجل الظهور مثلا أو الشهرة خالف تذكر خالف تعرف لما تعرف مثلا أن أبا حنيفة من أصوله أنه يرد ان لا يقوي خبر الاحاد فيما تعن به البلوى ان فينا يحتاجه المسلمون فلا تاسى من جمله تعرف لي يعني الشافعيه على عدم مشروعية رفع اليدين عند الركوع وعند القيام منه سواء قلت لي ان لم تقل لكن تفهم لما قال الحنفيه ذلك قال لان الوارد احاد هل سؤال محج قل لو كان ذلك له اصل او لو كان ذلك معتمدا فهذا حديث كأم دين البلوى يحتاجه كل مسلم وما كان يخص على المسلمين سفة الصلاة فقالوا دالته لمنية فتركم اما الشافعي فقال خبروا الاحات خج مطلقا عن الدين البلوى ام لم تأم فمن ثم تعرف مناهج العلماء في تنجبهاد وكيف يختلف الفقه الفقه وتمجز للمدارس في الفقه الاسلامي النقطة الثلاثة الأخيرة من فرائل علم الأصول أن علم أصول الفقه يمكن المجتهد المذهبي من معرفة الحكم في المسألة التي لم يرد فيها عن الإيمان المجتهد لطريق التخليج على القواعد بمعنى أنه لوصول فقيه حنبغي عن مسألة ولم يرد فيها رص للأصحاب مثلا رجع للكتب الأمات المعتمدة المهن والكفر وشرق كبير وكذا أنا سطيب الحمد لله وسئلت سؤالا أريد أن أفكي بالمذهب فلما رجعت الكتب المذهب لم أجد شيئا نفسها لا عن الإيمان ولا عن أصحاب الكبار الخلال والأسرم وحمدل ولا عن أي أحد من الأصحاب المقادسة لم أجد أي شيء عنه لو أنني لا اكتفي بحفظ المذهب فقط انا احفظ الفروع، ولكنني ادرس اصولي ثق فبالتالي كما قلنا في المطرة السابقة ساكون عارفا بمناهج العلماء وبالتالي استطيع ان اخرج اي أن انشئ فتوى جديدة في مدنب الحنابلة طوالما لم النص متقدم جسير وفق مدنب الحنابلة لما لم اكن جارسا للاصول لما عرف كيف يقتلس الحنابلة الاحكام ولا من القواعد التي عن طريقها أسس الحناظرة المذاك. ثاني علم أصول الثقة يمكن المتجنب في المذهب من معرفة الحكم في المسائل التي لم يرد فيها نص عن المجتهدين. عن طريق التخريج على قواعدهم بمعنى معنى انواع ومراتب هناك مشتمد مطلق كالشافعي و احمد و مالك و ابي حميد فهناك مجتمد منهبي هذا هو مجتمد اقل في العدة من منامب المجتمد المطلق كالناوي هو شافعي لكنه مجتمد أو مطلق الشافعي أو مجتهد في المذهب يعني له أن يفتى بمسائل لم تذكر في المذهب هو يخرجها على أصول المذهب فإن لم يكن علما بالأصول لا يستطيع أن يخرج فلو كان عارفا بالأصول التي ينتهي الشافعي يستطيع هو أن يقوم بدور الشافعي ويستخرج الحكم على منهج الشافعي ويحكم هذا الشافعييا رغم أن الشافعي لم يقل به. هذا هو المشتغل المذهبي عند هو مشتمل لكنه مشتهد في, في الحنفي مجتهد لكنه مجتهد في المذهب هناك مجتهد مطلق وهناك مجتهد في المذهب يختار في وهناك المرصلا السليتا المجتهد الجزئي عندما يقول بتجزؤ هذا في, آخر في المتن عند كلامنا عن احكام الاجتهاد والتخريج هذه هي الفائد درس أو تعلم علم أصول الثقه الست التوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية أو الظن بها باستنباطها من ادلتها التفصيليه ومعرفة كيفية اقتباسها من الدليل الثاني معرفة احكام الوقائع والنوازل المستجدة وإعطائها الحكم الصحيح الثالث معرفة أصول الفقه بتوظهر لنا نقاط الشارع مما يؤكد لنا احتمال الشريعه الشريعة الرابع أن علم وعصول الفقه هو علم خالد من الكتاب والسنة يحتاج من مجتهد. الخامس أن علم وعصول الفقه من خلاله نتعرف على مناهج العلماء ومدارسهم ومساركهم في الاجتهاد وكيف يأخذون الأحكام ويبين لنا أن اختلافهم كان عن اجتهاد وكان عن تحرن الحق لا لمجرد التشهي والهوى ذلك ان استعمال القواعد الأصلية هذه يمكن المجتمد مذهبي للمعرفة الحكم في المسألة التي لم يرد فيها نص عن إمامه المجتمد بطريق التخريج على قواعده مع التخريج على قواعده انه يستعمل القواعد التي استعملها إمامه في إنشاء حكم لم يقل به إمامه كما قلنا في الفقير الحلفي ورد له نص ثم بحث في كتب الحنافية لم يجد كلاما لهم عليه ينظر لو وجد النص مثلا صارف أنه حديث آحاد في مسألة فأم بها البلوى سيقول ليس واجب رغم أنه لم يجد ربماً لكنه خرج على قواعد أبي حنيفه رأى أبي الحنيفة رأى أبي حنيفة ماذا يفعل؟ وفعل من هذا يسمى التسليج طيب ذكرنا أن هناك مناهج للتأليف في أصول الفقه وذكرنا مدرستين كبيرتين منافق الفقهاء ومنافق الحنفية الذين طريقهم في تأليف أصول الفقه أنهم يعنون بالتمثيل والفروع أكثر من التنظير والتقعيد أنهم يأتون بستاوى الحنفية أبو حنيفة وأصحابه ويضمون بعضها إلى بعض فما استقامة تحت قائدة فعادوها المدرسة الاخرى هو المتكلمين أو الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة إذا مدرسة المتكلمين هي يصل الجمهور ويطلق عليها طريقة الشافعية إذا طريقة الشافعية لكي لما تقرأ في كتاب تتظن اختلافا مدرسة الشافعية أو المتكلمين او الجنهور واحد مدرسة الفقراء او الحنفية واحد ليه قالوا يعني عنوانوا علامة بالشافعية لان اول من صمت فيها الشافعي وغلب من كتب فيها هم الشافعي مسألة اهم المصمتات في كل طريق هي كثيرة جدا وردما تستغرق محاضرهم لذلك اقول ما أقولها بعد هذا اهم كتاب تقريبا في فريقة المتكلمين هو كتاب الاحكام في اصول الاحكام في تيش الدين الانهي رحمه الله تعالى فتوارت علي الشروح والمختصرات دلما من الكتب المهمه في طريق الحنفيه في التصميم كتاب مآسف الشرائع من إمام أبي منصور المافريدي صاحب النذهب المعروف في العقد وكذلك كتاب أصول الثرخسي لأبي بطل الثرخسي المزعفة عام 90 و 400 مجر لما وزدوا الخلاف كبيراً بين طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء عمل بعض هؤلاء إلى الجمع بين الطريقتين هذا مثله مثل النحو البصرة والكوفة ثم مدرسة المصرية ابن عقيل بن شام جمع بين البصرة والكوفة يرجح كذلك هنا جمع بينهما في طريق يحوي التقييد والتوظير وذكر القواعد مع التمثيل وتسرة التسريع وهي مدرسة المتأخرين او طريقة المتأخرين طريقة طريقة تتوانت من ضعر الشافعية والحنفية كان لهم جهود عظيمة في ذلك من اعظم الكتب في اللقاء بتلك الطريقة كتابه التحريش للكمال ابن همام المتوفى عام واحد وستين وثمانمائة التحريف بالكمال ابن الهمام الذي شرحه تلميذه محمد بن امير الحج في كتاب سماه التقرير والتحديد ايضا من تلك الطريق كتاب الذي يعتبر من اعظم الكتب المصنصة على الاطلاق في اصول الفقه وجمع الزوانع لتاج الدين السبكي المتوسع عام 171. و نعم كل ذلك الكتب مضوعة معدوطة مشهورة حين. كتاب جمع الزوانع للتاج السبكي المعاصب جيخ الإسلام هذا هو يعد من اعظم الكتب في اصول الفقه بيطلق هذا توارد عليه الشروح والمختصرات والحواشي والمنظومات نظامه السيوتي في القصيدة الاكثر من 4000 بيت التي تسمى العنوار السوافع في نظم جامعي الجوامع اشهر صلح الجامعي الجوامع شرح المحلي جلال الدين المحلي ليه صلح على ورقات المحلي وشرح بدر الدين الزركاشي المسمى بتشنيف النسانع لشرح جمعي اليوم بعض العلماء او بعض المؤلفين في نجال تاريخ التشريع يضيفون قولا رابعا الكتابة في اصول الفقه وهي المصنفات الحديثة التي لا يظهر لمؤلفها مذهب معين وليرجع لاطلاق حتى وإن شذ. وأرادوا في تلك الفكرة كتاب الشوكاني الشهير رشاد الفخول في تحقيق الحق من علم الأصول والكتب المعاصرين ككتاب أصول الفقه للشيخ محمد الخضر دك وأصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف والذي هذا كان يدرس الشيخ الالباني وعلي ذلك من كتب المعاصرين ككتاب الشيخ محمد أبي زهرة والشيخ عبد الغني عبد الخالق والشيخ عبد التahir الشايخ والدكتور السيد صالح الوصي من الدكتور محمد إبراهيم السفنياوي الأستاذ بجامعة الشريعة والقانون لدى منصور هذه عن بعض المصطلحات في ذلك السند هكذا نكون قد انتهينا على اختصار وعجلة من أبلى المبادئ والمقدمات الرئيسة لذالف السن قال جويني بسم الله الرحمن الرحيم البسملة الكلام فيها معروف في شروره العلماء فلا حاجة لفكراره وتقديرها ابدأوا بسم الله عند البصريين بالفعل بسم الله أبدأ وعند الكوفيين بسم الله اكتدائي لمن المقدر عند البصريين فعل وعند الكوفيين اسم ولا حاجة لإطالة فيه قال معنى أصول الفقه قال هذه ورقات هذه اسم للإشارة للمؤلف أو للمصنف لأنه من شمس العلماء أنهم كانوا يكتبون المقدمة بعد أن يكتبوا الكتاب وهذا الباحث يعني المتمكن حتى في الدراسات الأكاديمية أن آخر ما يكتب في البحث بعد الفهرس هو المقدمة آخر شيء يكتب فرض انه لم يكن قد كتب الكتاب فيقال ان اسم الاشاره ذلك بالمعهود في ذهني بمعنى هذه التي سوف اكتبها كان الكتاب حاضر في ذهني ورقات. ورقات جمع ورقا ومن المعروفه وهو جمع للقله جمع تسر اوراق فاتاله القصر بذلك انه مصنف واختصر تجتمل على معرفة فصول من اصول الفقه الفصول جمع فصل والفصل هو مختص من العلم بما يجمعه الفصل هو جزء من الكتاب هو مختص من العلم بما يجمعه جزء من المعرفة او من العلم تكون في موضوع واحد سيجمعها فصل من أصول الثقه ثم قال وذلك أي أصول الثقه مؤلف أي مركب من جزئين مفردين جزئين أي مفردتين ثم قال فالأصل ألفاء استئنافيه فالأصل ما بني علي غيره والفرع ما يبنى على غيره هذا ذكره بالأمس ثم قال والفقه لعرف الجذل الأول ثم عرف الجذل الآخر والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد نلاحظ ان تعريف الجويني ليس هو التعريف المختار الذي اخترناه بالأبس. وهو تعريف مين? وهو تعريف القاضي البيضاوي في منهاج الاسود. واعتبروا عنه مسيان الظني في شرحه على الورقات بأن كتابه ذلك اللصه للاختصار وللحظه فلم يعد في تعريفاته يعني حدوده ليست جامعة ومنعه الضرورة بمناسبة الورقات نزيد وإن يألطها لتلامتته أصدقاش من غلمانيا كمذكرة كمذكرة ليحفظوها يدريد سمية ورقات زي المذكرات فتعريفه لفقد ومعرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد احنا تعريفنا مرح كمينيس هو أو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التصصيرية هذا هو حد الجامعة مننا على ما ذكرنا من محتراجاته بالأمس يجي, يجي سؤال مثلا في انتحان أصول فقه مثلا يقول الشريعة اذكر تعريف أصول الفقه لقضيا مع تبيين محتراجاته لا من سنة سنة بيّن او عرّف أصول الثقه لقبيا إذا ما نتعايز نتقوله الأصل ايه الثقه ايه الثقه ايه عصور ومعرفة دلائل الثقه إجمالة من قيسين استبادة منها وفق المستفيد ما عتديني موش تغذاته طيب فصلنا بالأمس قال كذا ليأخوش كذا وقال كذا ليأخوش كذا قال معرفة الأحكام الشرعية نقم بالأمس الحكم يعني عشان أن تكون وذكرون معناه في اللغة الإحتام والإتقان والمنع وذكرنا ذلك ومعناه في الصباح الصلاح ذات أمر لأمر أو نفيه عنه وذكرنا أنه ينقسم إلى حكم عقلي وحكم شرعي وحكم عادي والمعلوم بيس حكم لغوي ذكرنا ذلك الشرعية ذكرنا معنى الشرع في اللغة الإبانة ومشروب الماء وفي هذا الصلاح ذكرناه وذكرنا هنا لن يذكر ألف تعريفه هكذا ليس مانعا لأنه لم يمنع دخول علم الاعتقاد، لأنه علم بالأحكام الشرعية أيضا لكنها ليست فرعية فلن قال الفرعية لكان التعريف مانعا كما ذكرنا بن الذي طريقه للإجتهاد ليخرج بذلك من المقلد لأن المقلد علمه بالأحكام الشرعية الفرعية إنما هو عن طريق السؤال عن طريق التقرير. ثم قال أمواع الأحكام وهذا من الملاحظات على طريقة الجوين في التصنيف أنه كان الأجدر به أن يدعى تعريف أصول الفقه بمعناه الترتيبي بمعناه اللقبي الذي وعلمه على الفن كما أسلتنا في اللقاء الثالث لكن جويني فإي قسم بنا سيذكر الأحكام ثم سيذكر بعض المباحث الكلامية في الصرق بين الفقر والعلم وظن ثم ودعا ذلك سيعود إلى الكلام على معنى وصول الفقر فنفر ذلك قال أنواع الأحكام إنا أن الفكمة لغة الإتقان كتاب أحكام آياته لا على الإنسان أحكام تستفيها أم قال الشاعر جرير أبني حنيفة أحكم سفها إني أخاف عليكم أن أخضع. وقلناه في الصلاح حسب أمر بأمر أو نفيه عنه. وقلنا نويا ينقسم إلى حكم شرعي فوجود الصلاة حكم العقلي فإن الواحد نصف الاثنين، فحكم عادي فإحرق النار، النار تحرق، فحكم غري كمثل ما تكف عملا ردة أو أي شيء أو أن حف الجار حف الجلي يضرب ما رده بالكسر إن كان سليما آخر مثلا. وذكرنا معنا الشهون لم يذكر أيضا الحكم الشرعي قال أنواع الإحكام وهذا ليس بشريف بل كان الأصبب أن يقول أنواع الأحكام الشرعية لأنه بذلك الحد الواسع الذي ليس بمانع يدخل فيه الحكم اللغوي والعقلي والعادي معادث الحكم الشرعي الذي لم يلد من مصنف الحكم الشرعي عند الأصوليين نختم إيه الليلة لكي نبدأ منه لقاء غبن بالكلام على أنواع الأحكام الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف كتاب الله ايه متعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف به هذا تعليق حكم الشرعي كتاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به كتاب الله اي نحس ده قسمين الكتاب والسنه المتعلق بفعل مكلف وانما كل تعريف نذكر محتوياته يعني ما كل قسم ماذا منع من الدخول في التعريف المتعلق بفعل المكلف فقال جل المتعلق متعلق بذات الله تعالى، مثل الآية الكُسِي، اللهم لا إله إلا هو، هذه الآية هي خطاب من الله سبب حكم، وهو لا في الشرك وإثبات الأحقانية، إثبات أولوية لله، فهل ذلك الحكم متعلق بالفعل المكلف أم متعلق بذات الله؟ فلا يقال أن الآية الكرسي حكم شرعي، إذا المتعلق بالفعل المكلف؟ خرج بيه متعلق بذات الله تعالى وخرج بيه ايضا متعلق بذات المخلوق فقالوا تعالى وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وما تعملون، فخلق الله بإنسان رحمل متعلق بالمكلف رحمل متعلق بالمخلوق لكنه لم يتعلق به من حيث انه مكلف فهذا خلق هذا ليس أصلا شرعيا، بل هو إخبار. فإذا المتعلق فعل المكلف خرج فيه المتعلق ذاته تعالى والمتعلق المتعلق بالمخلوق. لا يقال من حيث أنمو مكلف به، لكن أصلا أن الله خلق الإنسان هذا متعلق بالمخلوق، لكن هل حيث لم مكلف به لا ليس مكلفا. فإذا على ما رأى ذلك أن حكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف من حيث أنه مكلف به. إذا اليوم تكلمنا عن فوائد علم وصول الفقه، وتكلمنا عن فضل علم وصول الفقه عند. علمائيين وتكلمنا عن طرق التأليف في أصول الثقة ثم تكلمنا عن بعض المؤلفات الخاصة بتلك الطرق ثم جدأنا أول المتن وكان اغلبه مما شريحة بشكل مرتب أكثر مما رتبه المصنف رحمه الله لذلك درقنا بتلك المقدمات لذلك بدأنا كما شارع المصنف لحصل اضطراب لا شكل لأن المصنف لن يستوعد المقدمات الرئيس ثم ذكرنا معنا الحكم الشرعي وعلى إن شاء الله تعالى مثمن الإصابة في الكلام عن الحكم الشرعي وعن أنواع الحكم الشرعي والفرق بين الفقه والعلم والظن والشك هذه يعني حصة الغد أنواع الأحكام والفرق بين الفقر والعلم والظن والشك نعم اللهم العالم أعلم ليقبر خير المصمومين. أي المصمومين المصمومين وطلاع الماجد. لم الله عليه وآله <تصفيق> أن من أنا فين الله أي أخ من أخ ما شاء الله أنزل يكتب لي خمسة آلاف من في أي أخ تكتب الصلاة من في أي شيء. الله يرحمه. طيب ليكم الله تبارك السلام عليكم، خلق <تصفيق> أمي بس هاي خلق خلق خلق خلق خلق أمي بسرن الملك الله عليه وسلم الله الستينتين هو جمع نازلة والنازلة هي الأمر الجديد الذي حصل على غير مثال سبق. النازلة هي الامر الجديد الذي حصل على غير مثال سبق. فيعمد الفقيه إلى استخدام ملاكات الاجتهاد عن طريق أصول الفقه فيبحث عن شبيه أو أصر عام أو مقصد شرعي يستقه على تلك النزلة يستخرج حكم الله فيها قدر الجهد الشيء الذي عمل دين بلّة هو الأنش الذي يحتاجه عموم المسلمين من غير تخصيص كاحكام الصلاة والزكوات والحج والصوم أن مسائل الميراث فلا تعد مما يؤمن به البلوى بل يصح ان يجهله العني وكذا الخراج احكام الخراج وتسليم احكام البيوع هذه لا تعن بها البلوى فابو حنيفه ومدرسة عقلية قال فالصلاة هذا امر النبي صلى صلى وراءه آلاف الناس والصلاة فرض والصلاة فأم بها البلوى لذلك المعنى أي أن الصلاة يحتاجها كل مسلم فأبو حنيفة كي يعتمد حكما في الصلاة فأصلنا الفرض يجب أن يكون الدليل على الأقل مشهورا اما ما يكون متواثرا اما متواثر لغضا او معنى او مشهور او مشهور اما بليل احد فيقول كيف كيف اخذ في شيء يخص كل المسلمين حديث رجل واحد هل هذا خفي على بقية الصحابة لو كان نبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده في الوقوع وفي الرفع منه دراءه جمع من الصحابة على ورد متواثرا او مشهور معنى هذا معنى ما يتعرضين بل وهذا معنى رد خبر الاحاد الذي يتعمل به البلوة في المذهب الحمسي وهذا سيأتي ايضاً بالتفصيل لما نتكلم عن السنة في المثل انا اراحي طبعا ان الاخوة تسأل ولعل هذا معناه ان الاخوة يعني تحصلها جيد وتفهم ذلك معانا طوع الاخ اميموس فانا كل مرة حسأل سؤال كده بعد معونه السؤال مثلا وانا لا أسأل في قمليات يعني ثقة مني لا اسأل ثمات عايف وصولي ثقة يعني هذا لا يعني, يعني هذه امات وكليات انا لا اسأل فيها انا اسأل في مقاطة معينة مقاطة ثانية يعني مثلا نحن اذا قمنا مع معنا الدليل ما هو الدليل من يعني كي الدليل لا استقصيد في تعريفه لا ف... فانا بالامس فنظروا لكم لما الناس حاجة. بعض من السدقة الواقع كده عند وصول ثق عند نظري يعني عند العقيدة علم نظري ومتذيخي تتكلم في فطرق وهي في كده تتكلم في الإعبادة عند ثقر أتتكلم في هو, هو عند بحث في الصلاة وفي, وفي كده عند التشير نفس القضية لكن علم وصول الثقر علم النحو علم المنطق كيف علم علوم نظريه فأنت مجابع بكم من المعارف المعارف الصمع تعريفات اعتبارات ردود وردود عليها احترازات ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبر ممتاز. لما قال بصميح النظر بعض الاسروليين يقتصر على قولين ان يوصل بالنظر فيه الى مصدوب الخبري اصلاه هذا كل مشألة يكون هنا تعريفات كثيرة العمل بتاعينا الدقي تعريف معين يكون اكثر يعني جادة امانة فيدرس فيتمهج المخاوضة ديت يكون الاربع خمال صوته مثلا فمثل ان يقرا في الناب اعقد يوصل بالنظر فيه لدليل الى مصدف قدري وخلاص ليه صحيح يحفظ منه الدليل فاش طيب النظر الكلمة اللي في, في التعريف ما يوصل النظر فيه ما هو النظر نظر حركة النفس في المعقولات وفي المحسوسات هو يعني قلت الكرسي اكبر من المنضره يسمى تخيلا ضعيفا من الاصوليين الى مطلوب خبري ما معنى خبري ما احتمل الصدق والكذب وهو عصر الانشاء الانشاء زي النداء والتمني والقسم والرجاء كل هذه برسم الصدق والكذب والاستفهام يا محمد هذا انشاء لا يحتمل صدقا ولا كذبا فإذ لما الدليل متوصل بمصدوب خدري لما تنفش بالمصدوب انشائي لأتفكر. لان المخلوب ان كان انشائيا فلا يحتمل صدقا ولا كذبا والذي لا يحتمل صدقا ولا كذبا فلا حرر التدليل عليه انتهت الدليل على شيء مشان تثبت المصادق اي تثبت المباطل فاذ كان المخلوب بتاعك لا يحتمل صدق ولا الكذب فلا يجوز التدليل عليه عقلا من فاش صح لا عايزين مثال على الشكم العادي. وغير ما لذا ذكرته في المحاضره استمدت مثالها من الشكم العادي. ها. مثالا على الحكم العادي غير إحراق النار وبرودة بالنسان بس كله خطب البصوريين ده استنبط عادة عقل نفسه قاتل ده مرده إلى العادة يجمليه اسم الحكم عادي لأن مرده هي العادة فباستنبط حكما عقليا هل يجب عقلي مثل لحكم عقلي نفس يرق من عقلي ثلاثه عمروه ما يكون واحد برافو فانكس امتى هي نلتقيان واحد نص الاثنين نعم تمام باذن الله في غدا نلتقي في نفس الموعد ان شاء الله ونتكلم على الكل اكبر في مدرسة بيشتغل خلينا نحكي لك الكل أجزاء من دي زاو لأن بينهم علاقات يعني. طيب أول شيء رزقنا الله وهذا على شبابكم في كلمة الأحكام. وإن شاء الله هذا من شتى مسائل مطلقة المذهب يعني رأيي أنا هو قلبه وقلبه يشتهر هو كان زيديا ثم يشتهر يعني بالكتاب والسنة يشتهر. يتنقل أن المشتهد مطلق هذا يعني صعب أن يخصلها أحد من المتأثري مثال إن كان أمة من المشتهد لكن تعيين واحد من مشتهد مطلق فهذا يعني صعب لما ننكر وما نبحث الاجتهاد ممكن قولي أن هو يشغل له الاجتهاد في مسائل دون نفائل في في مشتهد مطلق ومشتهد نظري في مرتبة ثالثة مختلف فيها حاجة اسمها تجذؤ الاجتهاد هل يفعل أنه مشتهد في راب بس؟ دون بقيته فالجوز يحد يكون اشتاك في مساء معينة دون بقيتها يعني يمتلك من الالات اللي تسمح له انه يستهد اشتهاد مطلق مثل الشفيع مالك و احمد و ابو حنيفة و الثوري و ثور من مشاهدين يسمح له ولو في مسألة معينة انه تكتمل يا جديد قليل الله ده في خلاس الجمهور قالوا فيش حال يسمعها اشتهاد جزئي وبعض قالوا فيش اشتهاد جزئي فلن صح القول بتجنز الاجتهاد فالشطان يعتبر من المشتهدين في بعض النتائج ومثال الاجتهاد يعني هيكفل فيها إذ كذلك القول لو مشتهد رأسا فهذا يعني صعب فالدك الرخير ولكن لقد أخي كذلك هذا أي جنون آخر؟ إيش ان شاء الله خلاص في في Thank you.